إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوبي أنبور كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى اللَّهُ الْعَزِيزُ الله العزيز الحكيم عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدرعه ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم وابغ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات, في تسع آيات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره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 أدب من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن الله أدركني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا فقل هدا هدا أم كان من الغافلين لو عذبناه عذباً شديداً أو لا أذبحنه أو بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به من سبا بنبا يقين اني وجدت امراه تملكهم و من كل شيء ولها عوش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا, الا يسجدوا لله الذي يخرج الغبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 قال أتمدونني بماء فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولمخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذاهم هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعبدون بالسيئة قبل الحسنة لو الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتمون وكان في المدينة تسعة فرهط يفسدون في الأرض ولا نسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكوا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خافيه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين ءامنوا وكانوا يتقون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 سامقوا المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى ألا الله خير أما أم يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا, فأنبتنا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتوهَا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ لُؤْمُهُمْ يَعْدُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قِطَاعًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين آمَنَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ دعاه دَعَاهُ السوء ويجعلكم وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَرْضِهِ مع الله قليلا ما تذكرون أمي يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومين يرسل ومين يرسل الرياح بشرى بين يدي وحمتي. أَيْلَهُمْ عَلَى الله أَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَدَّدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَبْزُغُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُمْ عَلَى كُنْتُمْ صادقين قل يعلم فِي في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن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 قل عسى أن يكون ود فلكم بعض الذي تستجيبون وإن ربنا له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربنا لا يعلم ما بين صدورهم وما يعلنون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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لَهُمْ لهم مِنَ من تُكَلِّمُهُمْ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن من يكذب ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذنتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً, ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ولوا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون